لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون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 أم اتخذوا آلهة من الأرضهم هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا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 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِثْلُهُ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إلا حُزْوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كنتم لو يعلم الذين كفروهين لا يكفون عوجهم النار ولا عذورهم ولا عذورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بعثة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم يضرون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 قل إنما يُدركون بالوحي ولا يسمع صم الدعاء أَإِذا ما يُدرُونَ وَلَأَمَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُ النَّجَوِيلَ نَאَنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ونضعوا الموازين القصة اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خرد لن أتينا بها وإن كان مثقال حبة من أتينا بها وكفابنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مسفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون فَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِبُونَ قَالُوا وَجَدْنَا أَبَا أَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَأَبَاكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قالوا أَجِئْتَ ثَنَابِ بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ الْلاَّعِبِينَ قَالَ بَلِ الرَّبُّكُم رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَأَجْعَلَهُمْ جُذَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 ونجئناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَابِلَ وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَتَيْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الْزَكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ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 وَدَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْخَرْفِ إِذْ نَفَشَتْ فيه غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانُ وَكُلَّ الْأَنَاشِئَةِ حُكْمَهُ وَإِلْمَا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ كُلَّ نَائِحِينَ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحقنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولثليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغلقون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 فَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّهُ كَاتِبٌ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا أَن لَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِلَى فُتْحَةِ أَجْوُجٍ وَمَأْجُوجٍ وَهُمْ مِن كُلِّ حَدِيثٍ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 فَصَيِّرِ السِّجِلَّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَا إِنَّا أَوْلَى خَلْقٍ نُعِيدُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ إِنَّ فِيهَا لَلآيَاتِ لِقَوْمٍ عَادِدِينَ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 إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما مَا وإن أدري لعله فتمة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستان على ما تصفون